ويعطيك المسائل التجريبيه ويعطيك المسائل التي تتمكن من التجربه من اجل المسائل من التجربه من اجل المسائل التي تتمكن من التجربه من اجل المسائل التي تتمكن من التجربه من اجل المسائل من التجربه من اجل المسائل التي تتمكن من التجربه من اجل عنواني اجزاء الكتاب واحد هل لا بيت اماني توتا ام امالي شهر هذا من تاريخ كامل الطائل التجريبي لا عن الوضع متاردي عدم فيكم شيء يو سايدي قد من تجربه لاي ام زي زماني حال دون صورتها بو. أما بولي رولا بدو شرط أكريد قطع الجزم بين بناك حتما هروابي بجري يعني تأثيري الموجودات الذاتية هي خواهن به دو أو كذا اگر أني من قبول نكيت يعني دو شرطه يك يكلم دوانان أنا ابي ببه جو او كتواء أم تأثير ضغش وضمانه إرادي أو يعني في سنة تواء يعني مثلاً يميك إدعاء يخيني بوني أم مسائل لكن يا بس أو صاحت إرادها كضغش خصوصيات يا بحر جوار التزمية كتر تمينا ما أو دخلتنا كام خصوصيات لم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 نلاحظ الأعمال بغردي ودقيقي بإنسان يؤمن براسي يعني توكل لغاو التوحيد للزمين والروش لكاته لفرز زمينك لو زمينك ما هو المسان أخذ أسبابك مقدمة شيئك أبوكاريك هنجع هنجاد تحتنا تحت ما ام مقدماته أم أسبابه نتيجة عن بيته تأثير يعني تحقق قليلك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 بخشيني استعداداتي مختلف الموجوداتي إنسان موحدة بينه غير إخوة مؤسرة برسمية نانا عن جارة بين السل يكتلل زميننا لزمين مختلفة كانت أمدا كشكت على صورتي قررته هو الزمين يكزور بارد مسألين في فريات رس قبول كردني بفريات رس قبول كذني غير إخوة طريقة إنسان لدواء ما كدرك أكهر موجودك لما وجودات تأثيرك خاص يعني تقدر عن ضاوع دتلافي خوا او بأقتزاي أو تأثير حركتك خاص بهر كامل لما وجودات مقرر كرا وا الموجودات وجودات هما هماهن لجرية كوتونة حركة وده نتيجة قوانين الصنمك حاكل وبس الموجودات أم عالما لدواء قبول كذني أما يا جماعة كوزنك بعضك لا موجودات وك مثلا مدارك وك أنبياء وك أولياء عليهم الصلاة والسلام يا هل موجوديات لا موجودات آو ه منزلتك هيك أكلم البرخاتري أو أو سنة حاكم بصر فلان شيء لأشياء آ يا وقفتي يا إجابة وذنوب خميأزور لكارب كذا، يا مثلاً تبديل ذي، يا هجرة دس كارية كي تريث يا بكرة. مثلاً، سمعتي خالعك لما أريد نخوشي سلا، فلان طريقة معالجة، وفلان طريقة مداوى رج هريم نخوشي. كثرك معتقد بك كأي شخص. مثلاً لا عليه عليهم الصلاة والسلام يا لا أولياء يا لغير أوان باوجودي جنبي تواليش شرايتي مقتضي بقرفدار بن بس هل محفوظة بي جاء لرأي شارف كم في غمران عليه الصلاة والسلام باوجود نفوس يعني قرفدار نابين لبرمك شرايتك يعني ودرس نابي خواي لو زمينا بدور بن او مثلاً مع بك ك باوجودي جنبيني تواوي أسبابي أم دردان أم شخصي غرفتار نابضاً دردان كم معناه ماذا؟ معناه هويك سنة إخواء عالم زمينها نسبة من شخصك للا إخواء مفترمة تعثيره معناه أميك الموجوداته أو تأثيره كيان لبلعابين بأويك إخواء كوي فرادا ذلك الا لميه كذا مقطع كذا تاثيرات وجودي شخصه بوني أو شخصه, شخصة مثلا محترم لو جاب بيت السببي نمان او تأثيره لو تجارتي اا بم الطريقه كروي ناز مثلا خيال ذكرتك كان مستقلا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 معنى كثر يعني كثيرا كثير غيري فا لا جرياني أمسنان وقوانينا دخالكي ههه إذا اگر چه دخالتكيج بصورة ناظرويشتنو برزي منزلت لا يخواه وفرده كثيرا نخوشه كبير أو تجربة معلوم بور مشخص أحذي أو من أو استفادك أم روشك أم تيار أسبابي خشوبين شفاء أم من على الناس روا وبتاعي دكتور زان روا كشفوا أم وإخوة قاربة العبارة لأ أو دوايانا ذو سبب معينانه نجاي أم من على يعني في بوات الجاي فرد يادا موجودات. يا فضلكين أو دسي بسرعة بيني يا توجهي كلي أنت يا اشتقلم خديلك يا مثلًا أجر إباعات السرقة لا أو يا إباعات لا يبردك أعمالي مختلف وأنا أعتقد بك هذا الطريقة ناوي تخش أبيت وأبدي لك لحالك سنة أمن خوشياء رؤشيكم شخصي هذا هو معالجهم وداكده. بأمر يرى أن شخصاً لا تقبله كا فلان كذي يا فلان شيء لجرلاني أو أم سنة إلهية كأمن خوشياء ضام هي التوقيت بفرانش المعالجة بكرة دخلت أكاؤه وتوقفي أكأ الطريقة ترى زائدة أو الطريقة كأسباب معينة كان أبي أكثر بكرة أم خوشياء شعر أكده. موجودك لموجوداتي بصاحب دخاله لا سنة قانون الهي زاني لتر مستقلا مستقل وعزاني يا وزاني كلاروي ناظر ويشتم بالعفا وكلارك فرقيني اظهر حرب صاحب دخاله زاني لو كاري يا لحركة مهر موجودك برؤو سرنجانك ويتعين كراوك ويتمنى أمر كاريبا يك جرياني ام موجودات لا دوراني بقاء وجود يناه دو منتهيبوني هم كامل بصر الجامع معيني وصر نوشتي معيني كخواب ويداليك معتقد بك حسي ياشتك اطوالي وطريقك يا غير مستقل دخالتك لحركتي موجودة لموجوداتها بلوصر نوشتي خوي سناني الهي وان مقتزية هفلان شد بلو فنات شخص كلا عقواناتي أرواننا على توأكير حذرا من إسرائيل بوجودي أو مشت إلحرافتك أبويا ابدأ أنا أكرك إما رابتك غير رابتك خلك ما هي إذا أخا امتيازك من بعد الثلاثة المذنبة على هجدي السوري ما إذا أكرني تولي عن نحن عندنا الله واحبا كما قراني خاين دو ثاني خاين يعني اي بشتاه احرافتك كولان وكويشان انا دانيك وجودي امام نهركم خايفك انا دي الى كل مع ودي الى نهايه قدر تاغناتو انا حلو يوم ودي تاع احرافتك كولان ياعو بس ذيك رانا لورده. بوی چند ریخوان آوا خوشگل و کشور ایمان تعریفیک مش معینی قومیک خاصی بنی اسرائیلی لبر اوان سنتی خواعلیرا اتر آوکارماکاوا لمردی اقوامی تو ملیت رایک. اگر سایری اقوام ددوای انحرافی تی مراحل مختلف اتمام خود کارن جانیان دبینشون باهیم مستحیند و چون هم انتخاب ما یا کریخواینو خوششون داره خواه آباده قربانان یا مک نازمان آروادهای او رختون را و دایباو کنار آروا نخبرم معمولا کایلوون را کخو زوجی حالا و آمدن سری معاش رتی مثلا سُنَّتي خواياك هرك انون وعمري صالح يب لا محاسبنا تابع لا قيادي خوا وبخدهت بهاش وهركز مقابل انابو كفر سياتي بو, بو بخدهت الجحنم ام يرى كفيت ام سنته بتوضيح بدري ان باري بكر بوصي دل بما خشكه چون رابطه اللي دال فلان شفتال خلن چون كوريك يكلا اول يا الخوا چون كوريك يكلا تيمران عليهم وبعطوا السلام چون ذا فلان طيب نازلهم شيء شيء لبر امر باونج جكفر سئات خانه جهنم وافقه بك ابي دكتور أجر شيء مرتكبي جرائمه، وهذا بوكات تطقي أوانا أجر محاكمي محكوم بجهنم أدل، أما أوك المدافعين إلى الأخوة، الشفيعين إلى إخوتك أي سرنيته ولا محكومية رزق عريك، لأن أول ثرنجانوى تقي سنة في الله إنسان منتهي أبي في، أما أعتقد بك لبر خاطري فردك، لبر خاطري شتك، لبر خاطري خصوصيتي لبر خصوصيتي أه لولا ادريد ومتحي بو سر انجامنا اعمال و امثال امانا بشت ل زمین امراء شرق بو خواه قائل بونا بمجورة كاو سنت و قانون و احاق و احاق میکرو و سر هر موجود اپنى موجوداتا لرا قائل بو تغيير دهنده یا توقف دهنده بو سنت و بو قانون اذا شو توقف جزء به بو الخاله كننده يا القانون الالهي اديشي لوين الناس في الجوبه كان لايات بيان كراوه ان خرافه الدوره كانوا مظاهر بارزه بشكل مشكينه طول اشارا الشفيق إن شاء الله ده دوجه بحثي الشفيع أما السحر مقصود أبوك طرقه مختلفة يا أبوك إن إنسان ما أعتقد غير إخوة وعن دخالك للسنة والقوانين يا مستثنى يا بشر لو مرتكب خطابه و شريك جانبه و قراره كتواوي آياتك و دعاه و اشتقاتي دعاه بمعنى هاوارك الدلت يعيه لقرآنه بل أهم بمعنى هاوارك الدل كما معنى يكي ترفرعيها يبو دعاه بياني أكن هو اجياس لما تواوي أي آياتك و دعاه و بمعنى بشتي رفعه بمسؤلاء كي ب عدارات مختلف ومتعدد بيان كراوك دعاء غير إخوان هاوار كبن غير إخوان الشريك بوفاقرادانا و هميشا توابط عمران عليه الصلاة والسلام دعواء اندخلت شجان عمروك هاوار غير إخوانك جا مناسبة لران تمكن دعاء دعاء هروا لفظ دعاء توضيحات السر جرب نبي الدال عين واو معنيك أصله لا لغتها كعباره لبعدي كردن ومعنيك سر هل هالسر أمتى دعوت بني أحمد كركن ناونا أحمد لبر الكلمة الدعاء تابعان كچنک دوائی تر بان می لے اتے ہرانا نے یہ کیا ہے نوغ نو احمد کا نتیجہ کہ انا دے کا بان می لے اتہ محمد اما معنی اساسی اور او بان لے کے جو بان لے کے جن کا کوئی جو جو ردی جوری ہے کا عربیا کی رہیں اختلاف ہے حوالہ کے بندو عربیا حلا بيدل لفسنا جورشي هيك فقد بنك دنيك طالع سوق ااا مثلا ااا بنك هذا كثير كبير ولا لا بانك هذا مكبر ميوانه كأوين وا مجرد بنك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 هل موجودك لوجودات عمل إنسان وغير إنسان؟ دلقة يشتيب كمال لما في حركتك أكهة برو كمال شرائتك يازلك أبيته يبي بعضني أبي شارب كرين وعبر يلفر مثلاً بو أم الدنيا كان يبقى ب نهايته مولاي غني لهتو دغى تا وقتي درو كر بنيو احتياجي هيا باخ طعام مواد غذائيه غير ما روشناي وا ليلي امنه سايري يا كنديق وهل يا افاتك متسحب البو ام جيانا لحظتك افطتناو دا غير خاك تا وقتك اعزب نهايهتي و گر ماشده، سر ماشده، کرم‌هاریم و غیری آمانه که هر کام دووانه بیه تسرری غیر رشدی متوقف اکاوندایریل حرکتی بر و کمال ادامه دار. بسی اولیان ک تهیبولینی از من دیا کنم جلب نفع. بسی دون ک دفع ای موانع کس پی آن دفع ای زر. آمار دمویی توان موجوداتا مطرح جای سبیل سر انسان انسان عبر هاللحظة لا مسير حركتي عبروا كمان هل لحظه اغاها لنا اغاها لنا تقصي منافعك وتهليل او منافعه ودفع مزراتك كبيت المعنى لحركتي اكاد جو حالي ورويتر مساله الشرك توحيد لا ام زمنه كمولد بحث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 حركته كله خارجاً جامياً أدارت الأقدام لصهرها و وبخريات مسفي أو كثك أو هناء جاء بنعل سلماء أساس نصر أويكاب على غيري إخوان موجود يا كسك جلبينه في هذا في الزراعة ثوانك إلى أو لكنه بومانك الموجودات هروكاب همك إخوان و هر مخلوقات هر ظاهر القبر و تصوير تقدير و يعني حتى عندما مشتكيش نجد أساسا متفق من دولمان لم هر بزمانات ان شاء الله او بوك اولا نجد عميران قبولة در صلاة تواعي و. إذا رأيتني أم عالمة غير أختياري الإنسان لدى سخوة حسنا، وقتك أنا من قمري كتك خلق أنني إنسان مجموناً لدى سخوة لأنا أقل أو من قبول كتك بشي بخشيني قدرته وإستعداده كان بدى سخوة أم جاريتر وخط بخط جي أولاً عملته كنسبة جلبية بين الزربي لأيشتر فك أن جلب نفس على دقيق أو خاصية أو استعبادك لو اشتهر يا أكرم خاصية واستعباده ودي عبو خاطي داوي أو اشتفقت وسيلة خابو غيامري أو نفاذ أو جذب أو دقيق ذرلة تروشنك جلب نفس ودقيق عمل إخوانه بقلب أو كسويا أو اجت وتأثير أو أعلم طريقة أخوة أعواء ناسمك رحمن ورحيمة. يعني هذا شيء نفعه أو جلبيك أو تبقى ووسائل ووسائم شيء ضرر أو تحصيك أمشهد هذا الصعب ووسائم وطلق السنة أدواء لك أعواء ناسمان أنجار إليك وإلا حركة ضرر وكما لا أعواء وهل لحظة جلبي نفع زفع الزرب ومع متوجهي وانتظار مع الإنسان كأخوائك والجلبي جلبنا دفع زردهم ويبتس أو بومنيك الآن تحتاج مبلغ أي كيكب ومجلب كريابة الزرد يكلم دفع بكرياب لا جمب دفع بومني أو رحمتي كي او أو الكداوى اليك كم تعمين كي أو أو أو این سانکه یاد بیش ناتک. چه به شونه میکنن انسان دعاه که حواره که بی خواه فلان نفانتی بیانیه فلان در توش انسان فقط لبرابری خواه انجام داد. یکی و اگر بعیری غير بکارید لازمی نه لبرابری غیری خواه و احتمالی که تو جاء بوصورة المرتكبة بيك باشتداه هرواك اللي فيش عالتمن كتأثيرات في أساس خواياني ذاتي خواياني يا البندلاني خواه كثالي كانك أكرر ولو بدواستة بوصورة يا مكة نازيان لايقبها ونفعيك جلك يا جوليك انجارة او اجتايا ومنيتي يا فلانك في رغبو, رغبو كيا فلان كيا فلان فلان كرآن كرآن و أولياء على الله عليهم السلام لغيالها أو أضم عنها روشنة توضح أكثر إضافية لما أريد أن يخذ دعاء و أصلاً دعاء كربن خواه و هاوار كربن الله يخواه زوج لازمة الإنسان بزائر أما ما دام دعا نشأت أكري لتأثير قلبي كلا أوشنا سواء إشارة من بكر أوش نشأت أكري ومن ثم دعا تهيئ أسباب لها الزمينة كإقدام أكري لك الدعا وهاوات لزمينة ماذا؟ موثمًا أول شيء بإنناس بسبب تأثيرك تخوات نوشنا وخواتك بمؤثر لزميناء ناس وآواء ناس تجلبنا في ذرعك اما لكاله بلانشودا دو امجارا راغبو اميد لسب اخواك لاكي وداوي دي فيت كاركمان دو انجابا ان غير اما باذناي مقلب في قبلن باكمان كربيك في قنوي اخوا لاقوي سبابو و انجانغري اوايدي كتا اسدار دي كاريك تينكري دعانا مشرو على مثلا في أذا جاهز الخوف دعائك و لا مربوطة وظلام بناء هناك شو مكمل كذا؟ أذا عالم وراء مسألة معصيته متكبى بناءه ولا جاهل وكذا سواد كذا شو و أمام أذانك جيل كردن كاري خوا و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 مراجعة تزكول كشف حقيقة من أقوال شفاء ودواء مناسب معالجة دواء الشفقة يا كان که اگر لیک زمینه چاپ نظم ترتیب کرده، اینطور انسان مثلاً لیک زمین دوآنوا مربیت بجایی انسانو، اگر انسان لیکی هرچه وقتونا تكلیف مطرح نابیه اوم انسان. چون وقتی مثالی افتاده بودیم که ام مسئله بونی نظم اشتباه و مستضدات و برد اینکو اداره. که یعنی اوا نے کہ خوا وکربت کے تاثیری ترشکان دن نہ اوبرداں ترشکان دن فضا دھی پروجیکٹ بردی دے بال ترکابلاکو مشکلی فضا خمین امر ترشکوہ نواں دوا وضع عادی نے او کراد پروجیکٹ سنجھلا ددیشی چیہے تھن خابراں خارے دوئ تھا پر جانے اس پیچ انبرداں سر ریسرچ کرنی چے اینو فضا دھی تفصیلات مال نا او اماں قرار دے نہ دن روزن تفصیل لسٹے کراد rozet korak na akhla da poe chedebi kara raka sazer tierbun amali kerdim gairi menol ba janglerim bana rose proside khor anja proje ti jala izdad ene ke de khordim ki amma roza saabun ta tasir etir tierbun la kharasa yasi ashe lebestia lebet va harwa sair stkani de agar ل موجود خاص دانند به سبب یک شخص که هر عمل کنه بی، انسان دیگه چی نداره چی کار سری دیگه شده بی، جرقی فلان عمل تحقق می باشد از بچی با چه مقدماتی فرآم بینی چه اسباب تحریک ات تکنیک می زنند چال نبر اما که انسان بتواند منظم و مكلفانه انجام با، مسئولانه انجام با نبر آوا لا ترى ما تأثيرات بس وظيفياتي أنا دان إنسان لي عملك بتحقق بجانب تأثيرك بجانب أصاب وأثرات مقدماتي أو عملات رأهم بجانب لدوج جوابك على فاقد شارك المفروض بنادس رأنا أجربت البل و الزميني تحقق عملك وأخذ دعاك أخواناً ما تتجاه في الحدات التي تتجاه فيها برنامج نزل حاكم نبي بالسلام عالمين هذا المجموعة وفي هذا الجوري أنجام بها اتفاقات و لا يكثروا سؤال أكريك ما دعاً أخواناً مجتعة أذاني ومثلاً أنك وعيش توانيت شئ وني تو اراده شي حسب جد بي نفس القاعده وحكمته هي دعاقه ان كان دعاء دع انسان أما دعا بس ما يعني لدعاء اما كاثاب فراغ ممكن دع اما كها وندانه تم ذاتي كمتكبي بيان منك. بو أمك هميشة، بعدما حقيقتك للقلب ثابت مو أسباب تأثير ذاتيًا، أم مؤثرات تأثيرتان في لدواء تهيئ أصاب رؤك تخوافك خوايا، بك تكلفة كلام يذكر دون الأكساب ولم كارافرانك، أسباب ناكن. دعاءات لك من مياز من أزمنتي تولد لماك نتيجة بقشبة أم تركيبتك من دعوة المصاب؟ أمص أيدي دعائك حقق بخشين بتوحيد قراسي مجسم كنيتوحيدا قلب إنسانك متكبي أو شرك نباتك وعيزاني هذا أسبابي الرئيسيات يتر حتم النتيجة غير مسبب حقق ميعك. وهم در خصمی نیازی خوی هميشه بخواد حتی آن ذل مکه، هم در خصمی نیازه نتیجه بیانای بی آموزی فی بنگی خوی انجام داد، تكلیف انجام داد. عویک مشهور الدعاء مخ العبادة ک حديث ک الان سندی که نیل دید مکه لکم بکتی بکان عیب لام مشخصه ک مرضی عبادت و بنگی الدعاء من هي عباره عن حركتك كانسان لجيان ياريكا ربطا للاخوه او غير الاخوه حركتك كانسان ياريكا عباره عن حركتك لحركاتك لاخذ بسبب الاسباب و ترتيب داني مقدمات وقت النتائج ده اخذ بسبب ترتيب مقدمات مشروط بوباما و اما انسان مرتكب الشرك نبي بن لخواتي تفسيريان به خويا النتائج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 ولكن يجب السلطان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون من اشخاص يمكن نبر يكون هناك اشخاص يمكن ان لبر أو اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن غيري خواب مؤسر زانين لحركتي حركتي ام سنن كحاكم بسر ام عالما ام مؤسر زانين لا ان يا وقفات يا اجاز بنيا ترديل تغيير يا, يا خويا نبن مشمولي نبنيا ما يوم كشك كسيف تروجت المشمولي او قراني من سنندل غيري خواب ارازاني ودر نتيجتنا ببنى غيري خوات وكركب بنى سر غيري خواب إذا كان لدينا أخرى أو أخرى أو أخرى أخرى لماذا كان لدينا أخرى؟ لقد كان لدينا أخرى هميشة متكببون الله فإن أخبرتنا أولا نتجة بحث من كمستعقق خاص لمصادق إله ورب لم تتح لي أولا يجب أن أخبرنا فإن أخبرنا إله ورب ورب ورب فإن أخبرنا إنسانا لا بذاتي لم لا شاء اا المساله من كل مساله ها توجه فيك ا وما باش نميتواك في من زمان هذا الزمان كان ترنا مفش لا سر او اشتباعك شو بتكان معه كنشتاق الى رب الدروجاء لدنان نسول القران و شو و زندروكا اله بونو ربوني امبوتانا ركتي بذاتي امبوتانا وهل لو راهرچ لو ذايك لبرادري متكانا وبو منتخب وبو سايشتكانن تر واتو فول كلامكيتو شيركلاما و حكمه كبير ان هام يتاك ربو مثلا قمز بارغاوك بارغاوك بارغاوك لجيدان احياناً بندهك قول راوه بندهك لجيدان راوه ملائكة قمت بصورة فريات تبركاتك موجع جيري انسان لبرادر غير خواوه بو جورا كمي كا اله هيا الان زور او شراوان و دن نتيجا مفادقي جديد بو الهو رب زور ملاقا اما اوخن في خصوصه اشتيا و كم مرتكب الشركين كان مستاقا كاني او رجل عربي موجع جيري كه بنتيبه كانسان هر موجودك غيري خوي بنافع يا دافع عن ذرب من مستقليا مع سلين نعرفه ويشتني لها وفي النتيجة أميد يجب أن نصبه أو موضوع ورغبه ومن خارج وإقدامي ينفعون أن نعرفه ورغب وميده لأنه ينفعون أن نصبه أو موضوع أو موضوع أو موضوع أو موضوع الذي يجب أن يدرس شركة أو و يدرس قرار داني لها جاء شواهد عامه من القرآن القران مثلا لاي بيس سوره الجن فما كانوا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا غيره من فقد من وانا كان هاولك ولكي تكن عنك او جاء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 أدعو تفسير آفانو سدوى قبل ما فرمت تو بيج من عبادتي في قلبك عبادتيش لا عرفي خلك منحصر دول شعائرك خاصة بك بيج سجودي تلاوة شكره الحج أشياءك لم كبير ترى نتيجة وياي من أو الشعراء فقط البوخاء وناكل أنجام الدوام كناك المشتكي أو دوام ووتبال خوج وربما كرتك أو لحالك الخدي تصير كبد لي أدعوا لأن يعني الدعاء بعبادة أقد قلما معنا عبادته بكرت مفسر كأخاثا محزورة قدرت إشكالك زيادرك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 اور وہ امر با رافی اوہاب حق ہر جورتصنی نديرو امر نہیو خی متیرے کہ کوئی ثلب کا واقف چلے گا وقت کہ میں عبد لم ماده خوش کراؤ وہ بردا برابر ہے پیدا حق امر نہیو تصنی نديرے کی جو چون اجنبی ثلب ہے واگر ہاتو انسان اتر کھوئے تفہیم کرو کسے حق امر نہیو تعيني غير حركتي يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر حاضر يجب هر يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر ولا يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ك أبي التهيئة والموانعك بل الرئ أبي لا بريل والتهيئة الشرائط لا بردموانة فقط ااا التهيئة الشرائط لا بردموانة أكر نسبتي لا يخوي يا لا يغيد الله خويك زوجة الامر الأجري اللي بدث يا برد إهانتيك بأم الشرائط يا جدي موانة أكر خوام أما المخالف من إن تهاي خزوعك وكذبك نكذب أبي لمن يشاهد مراجعة أبقى فقط أبدا جلبكنا ليناكوا ودفكنا لي الزلال بذانا ودار نتيجة فقط دوايكما كذبهر أبقى وحق تسميكيري تفويز كذب أو أبدا كذب كذب وحاضر وديشوني بشراء تعطي الأبقى يعني عبادة بمتثبت لنا معنى مرتب ومسلسل جمعیت سری هیچ جور حقیقت نمیره با خویاندنه در برابر آن است. دو هر جور فرمانی و صبری اکابری کنچ رایت آدم کار. سه دوام بتوانی آمکار بکار و تهیش رایت رفع انواع معنکاره فقط حناه آب و آدایی کرکل آب کار. ملاحظه کن که لس دان مرحله معنا عبادت دان که بتوان دعاه که دعای آباد و نهار که دوام تهیش رایت رفع وقت ادعو لاني اعبده معناه كزول كذمره كتبت محظوره كلي فراري كل دعاء بمعنى حوار لكردك وشتان في جاله اولش كبر ذات سببي اعا تفسيرهك لكي ملاحظه مرضن بوو مرضن بميزان كردن دفن القران بن جاي أقرب بلين هوار كده لغيري خواع الشركة خطأ ما معناه أوي أم متكبي أم أبوي؟ أخو متكبي أم كارب جوربون؟ حوار معناه أدعوه هوار ليكن بالنبي دعاه هوار ليكن بالنبي. ها أمين براسي ومتوجهي حقيقتي ام عملي خيانه بوله و اخوانا خاصة بصورة ايه انسان نسبة خيانه على عيان بوله اجتهادي و تفسيري انجور هر وقت هل عالمك ل غورتها بجوء لفهم كم يعزور لآيات القرآن خطأ يعني لصورت ايه انسان نسبة خيانه انسان اضافه بمتوبه امره ايه يعني أن زاني حقني أول تاريخا، طلع كردي أنا أما كان مسيطر شبيه. أو استدعالها وقتها أمه إجماعي بسر مطلع بسرحة حقا هل يجب أن يرى إجماع بسرحة حقا؟ هل يجب أم مسألة إسلام كان أو كان جاء كتفسير مثلا تفسير إمامي طبري كزور قديمة لأوائنا ولكن يجب ان يكون بملاوية المسؤول هو ان يكون في المسؤول هو يعني تفاصيل هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول عليه الصلاة يكون يا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو بلين يكون هذا المسؤول لازم ذلك نصفي ألال حتى تابع بكري لك آياتهم شاء الله بدوي على و... أساس لتفسيره شو لازم مراعاة بكرية القران عربي لغتي عربيه قبل معانيه عربية عربي بهر كلمات مقرر كراوه طبعا ندير و كلمه واسلوب بيان القران العربي ابيدا نتعلم بزوانه عربي في راين كلت القران و انسان لا توانيش تكيتر زيدي عربي بيقول القران كذا متهايبات على مبين عقيدات تبينات أقل زورا مترحبين لذنل آيات أحكام وبيان جزئيات مستنبتة كليات أحكام حرف وكمل ذنل آيات مبين عقيدة خدينا رواية كراون وهرو بتعبيرات تقريباً شايبت وانو النواحي اللي صايد أحاديث يا كروالات كلام اللي فيهم البعض ما تصلام مرود بعهدي مدني بعهدي ما كم أو كردي زورك بحثة لتوحيد رسالة آخرة لما كان ذلك ويغمره عليه الصلاة والسلام مأموله وما كنت أخذ القرآن إن ذاري خلقك وقفرني الى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلو لا في سورة العامة كأمن القرآن مبو واحد كلا وكبوا سيلي أمان وهو كثاني تركيان رجال إن لتقريباً دوري بسؤالات من أبو آكر أفرم فلا طلعة كافرين وجاهم به جهاد كبير فرنب لكافرين مكة قرآن جهادي كبير كندا اليوم وغير أمل ترك الروسية كاتوا كدا دوراني لمكة القران هو مشركي كخطاب خطاب كراما ومشركي ملزمون بنكرم قرانه بوجوره كهين لغات عربي اسلوب بيان عربي بوجوره فهمي كن وفربا عن قرانه اتمام حجتهان كراما هروا لازم يهاوا اركن بين غير مثلا الايات اللي جوار سوري أحقا فرمي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله كان درجة أو نواة حوارك نبيل إخوار هذا كان لباري أو كسان أو أوجتان أو كهواليان في الدوانه. اروين ماذا خلقوا من الله؟ ام لهم شرك في السماوات ام كم شنبان كان لزبيت ينخلق من ابي فليعطى خالق به بدل صلاتي او ابي كشت خلقك تاتو بجلبنا فقلت فايزر ارويتك يا راسي لا اسمعك لا شريك لخلق السماوات ابدا سيك او اجازه في باب بناله او هاواريا دكنجو جير بنه اجازه اندر بكتاب من قبل هذا او اثار من علم يمكن بعض الكلم يا كتبك دبن يا معكو هذا دليل نقليل اكتباني هذا دليل عقليل لآثاري المنبوضي لك وصفاتي لك رمي أمانة ومن أضل من من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامه فهم عن دعاء ادليش لهوا ترو غومرا ترى لا ميوا حوار كما خامت لا ان بهاوار يعني وجود ينال ا امشيت جواب جانو حاجر گوندو جوابی حوار مترو یودو مگرابری دعا ما ہے بلے چیست ہے نہیں سے واتر نوے کا لوک سامنے وا حوار کنا کسان یہ اشارے کتا روز قیامت نائن بہاوا جانو جواب جاننا نہ بنو وہ بلکہ زیاتر لوع بن ہر غافر دهوار کر ہر وَإِذَا حَشَرَنَ مَا تُكَانِ لَهُمْ أَعْدَاءٌ